بسم الله الرحمن الرحيم الحميم والكتاب المبين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 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيز الْعَلِيمُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لكم فِيهَا سُبُلًا وَجَعَلَ لَكُم فيها سبلا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَنَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٍ فَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدِنَاهُمْ فَالقَالُوا إِنَّهُ جَدَّنَا بَأَنَّا عَلَى أُمَّةٍ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن النَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي براء, إنني براء مما تعبدون إِلَّا الذي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين وجعلها كلمة اي متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم, حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا, وإنا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 ورحمة ربك خير منا يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن بالرحمن سقفا سقفا من فضة و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 ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنه بيسلقنين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اليوم أنكم في العذاب مشتركون رسلنا او تهدي العم او يا كان في نذهب منهم انتقمون او نري الذي وعدناهم فإنا عليهم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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون منهم فأغرقناهم أجمعين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 الشيطان إنه لكم عدو نبين ولن جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعن إن وَاعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ من بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أن mm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 وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الأعين وأنتم تم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون، إن المجرمين. إن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق، ولكن أثركم للحق كارهون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 قال انكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون <تصفيق> حتى يومهم الذي يوعدون <تصفيق> وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إنا وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون